مَزَالُوا الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ حِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا ثم انكم اولياء لله اولياء لله من دون الناس فتمن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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آل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 وإذا رأوا تجارة أو لهول فاضطوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين